والآفات والعوائق التي تعترض طريقه، أو في بيان الآفات والعوائق التي تعترض طريقه، وكان هذا في ليلة الحادي والعشرين من شهر المحرم لعام الحادي والثلاثين.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 هو الذي من أجله خلق الخلق أن يخلص العبادة له سبحانه والإخلاص الإخلاص في كل عمل مخلصين له الدين خنفاء <تصفيق> و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 من اهل البدع والاهواء من هذه الامه فتجد انه يدرس العلوم الشريفه من اجل ان يطعن فيها او من اجل ان يعرف مداخلها ومخارجها حتى يتمكن من اثاره الشبهات حولها فهذينيه فاسدة وهناك من يطلب العلم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 المقابلة لسهل العبد آه. لهم لهم من مكر مكر الله به. ومن كاد فإن الله وجل يكيد لهم كما كاد الغيرهم <تصفيق> و.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 لا يحدث صوتا يفسد علينا المجلس. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وقلنا من من أخو في الأحاديث الذي كان إذا سمعه بعض السلف بكى بكاء شديدا من خشية الله.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 ثم منن يا اولى الثلاثه عالم من تعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيقال في ما تعلمت هذا العلم وفي علمته فيقول, فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمته فيك ابتغاء وجهك فيقال كذب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 جميعا <تصفيق> إلى إخلاف النية له سبحانه نعم نعم نعم نعم أخرج أحمد أيضا وابن أبي شيبة وابن قذيمة في صحيحه نعم من طريق فعد ابن إسحاب عن عاصم ابن عمر ابن قتاده عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال أو خرج عليهم يوما فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله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 يعني من اراد الله عز وجل وكان السلف رحمهم الله يحرصون اشد الحرص على ان يكون لاحدهم الخبيء من العمل الصالح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 فما أخرجها هناد في الزهد بسند صحيح عنه من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل من استطاع منكم من يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل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 من الأدران ومن العلائق التي تعلق به من حب الظهور وحب التصدر والرياسة والزعامة والحرص على ثناء الناس والسعي إلى الدنيا يعني أن يجعل عمله للدنيا لا للآخرين. فلا سألان يخسر لنا ونخمنه. وايضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب التي تبين هذا المقصد وهذا الغرض وأن يحرف المرء. ان يعمل للاخره وان لا يتعلق بحطام الدنيا وان يخلص قصده لله عز وجل ما اخرجه مسلم من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه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 قال يا أبتي أرضيت أن تكون في إبلك وغنمك والناس في المدينة يتنازعون الملك فضرب سعد الله عنه في صدره أي في صدر ابنه وقال يا هذا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 عمّة أيدي الناس وغنيا عن سؤال الناس وخطيا لا لا يحب الظهور ولا يحرص عليه ولا يسعى للزعامة ولا لطلب الدنيا بألمه إنما يسعى لتبليغ رسالة ربه ويسعى لبث العلم في وسط الناس حبا للخير لهم وحبا في نشر هذا العلم ليس رغبه فيما في أيدي الناس وليس رغبه في أن يقال فلان عالم ولا في أن يصدر في مجالس أو أن يكون له أو أن تكون له الرئاسة والزعامة فهو خفي يستخفي بعمله ما استطاع ويستخفي ايضا بعلمه اذا لم يكن هناك فائده من بس هذا العلم ولولا ان العلم لا يعرف الا بالاحتكاك مع الناس او بنشره عن طريق مجالس العلم لا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 يسعى للعمل ولولا ان ترك العمل يعد معصية في ذاته إذا كان خاصة من الأعمال الواجبة أو من الفروض الكفائية التي قد تجب عليه لتركه يعني البعض يخشى على نفسه من الرياض ويترك العمل وكذلك يخشى على نفسه من الرياء في طلب العلم فيترك طلب العلم هذا خطأ وهذا خطأ لكن عليه أن يفعل للعمل وأن يسعى طلب العلم مع مجاهده النفس والشيطان يريد أن يفوز بإحدى الأمرين من الطالب إما أن يزين له الرياء والسمعة حتى يقع فيهما وإما أن يقنطه من الاخلاص حتى يترك طلب العلم بالكلية بحجة الخوف من الرياء وبحجة الخوف من يعني أن يقال عنه أنه عالم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 وكما بينا أن الرجل قد يعمل العمل الواحد مع غيره مع تفاوت الأجر بينهما ومما يدل على هذا ما أخرجه أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن هريرة رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر أو لرجل وزر <تصفيق> <تصفيق> الذي يربط الخيل هذا يربطها وتكون وتكون له أجر أو يكون ربطها اجر يكون ربطها اجرا له يوم القيامه واذا يربطها وتكون سترة له فقط يعني لا اجر ولا مث يعني ربطها ربطها لكي يستخدمها في المباح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 لأهل الإسلام <تصفيق> إحنا يعني ربطها كي يستخر كي بها على غيره وكي يرائي يعني يظهر نفسه أنه من أصحاب الخيل الذين ربطوها للجهاد في سبيل الله مثلا حتى يقال عنه هذا وهو في حقيقة الأمر إنما ربطها نواءا اي حربا على اهل الاسلام فجمع بين السوءتين ومن الاثار ايضا الطيبه في هذا الباب نا أخرجوا الأجهري في أخلاق طالب العلم. أنا باسم هذه. وسناب ظاهر الصحة عن الأوزاعي رحمه الله. أنا قال: ويل من لغير العبادة. والمستحلين الحرمات بالشبهات يعني يتفقه ليس من اجل ان يعبد الله عباده صحيحه او من ان يكون على خط صحيح في التدين فليعلم يتعلم او يتفقه لاغراض اخرى لما وقد يستحل الخرمات بالشبهات وهذا حال الكثير من أهل البدع والاهواء. لما أن يثير الشبهات التي بها قد يقع في بعض المحرمات ويقع في البدع بسبب أنه استغل المهو في تتبع الشبهات ولم يكن مخلفا لله عز وجل. ولذلك قال الفضيل ابن عياد العلماء كثير والحكماء قليل آه. يعني ليس كل من يبدا العلمة يكون حكيما آه. يكون ممن أفاض الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وقال الأجوري تعليقا على كلام الفضيل يعني قليل من العلماء منصان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة والكثير من العلماء قد اشتتنا بعلمه لو الحكماء قليل كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة واورد بعد ذلك الازري بسنده عن ابن مسعود انه قال لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله فادوا به اهل زمانهم ولكنهم بذروه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها طبعا. ثم ذكر أثرا عن عطاء الخرصاني <تصفيق> أنه قال كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم استغنوا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 نعم رهبة في دنياهم فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم فإياك وأبواب السلاطين فإن عند أبوابهم فتنى لأن يقصد الذين كانوا يتقربون بعلمهم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 ان تفتنهم الدنيا فما ظنك به في زماننا هذا والله المستعان. ما أعظم ما أعظم وما حل ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة فنسأل الله السلامه فكيف إذا رأى زماننا كيف كان يقول إذا كان يقول هذا في القرن الرابع الهجري فكيف إذا رأى القرن الخامس عشر الهجري كيف يكون حاله نفى ملعا فيه فقد تغط الآفات على القلوب الا من رحم الله وَلَا أُبَرِّئُ نفسي إن النفس لأمرة من ولكن يعني نسأل الله المغفرة والرحمة، وأن يرحم ضعفنا، وأن يمدنا سبحانه بالإخلاص من عنده، ولذلك كان المصنفون. في أداب العالم وفي أداب طالب العلم وفي أخلاق العلماء ينصون على أهمية الإخلاص فكما قال برهان الدين الضرنوجي في تعليم المتعلم في طريق التعلم في بيان كيف تكون نيه طالب العلم قال لم ينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله رضا الله عز وجل والدار الآخرة وإزالة الجاهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإبقاء وإبقاء الإسلامي فإن بقاء الاسلام بالعلم هذه نيات هامة ذكر ازدرن في كلامه ثلاث نيات هم الأولى الاولى ان ينوي بطلب العلم الداره ان ينوي بطلب رضا الله والدار الاخره هذه النيه الاولى النية الثانية أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفعه عن سائر الجهال. والنية الثالثة أن ينوي إحياء الدين، أي إحياء السنة، وأن ينوي إبقاء الإسلام بهذا العلم، لأن الإسلام والسنة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 انتهى الخير ولم يبقى على هذه الارض الا الحسالة فكل من لم يطب العلم او زهد في العلم او طعن في العلماء له نصيب من هذا الذن ونصيب من التشبه بهذه الحسالة التي عليها تقوم الساعة نعم وقال بعد ذلك ولا يصح الزهد ولا يصح الزهد والتقوا مع الجهل يعني الذي يريد أن يكون على تقوى وعلى زهد لا يصح له هذا إلا بالعلم وإلا بالإخلاص هذا العلم. <تصفيق> ومن الآفات التي قد تعترض الكثير من طلبة العلم انه يقول اني لا احسن استحضار النيه او يقول اني لا اعرف كيف تكون النيه فاجاب عن هذا بعض ائمه السلف كما اخرجه الخطيب البغدادي في الجامعة لأخلاق الراوي وأداب, وأداب السامة وكذلك أخرج أيضا هذه الآثار الرامه هرموزي في كتابه المحدث الفافل ومن هذه الآثار والخطيب أخرج هذا تحت باب من كان ينتمع أن يحدث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 وأيضا أخرج الخطيب عن شريك النقعي أنا وقال ترى أصحاب الحديث هؤلاء يعني يشير إلى البعض منهم ليس يطلبونه لله ليس يطلبونه لله عز هذا على سبيل ليش الإخبار عن البعض طبعا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 أن حال الطلب أنهم لا يستحضرون النية في طلب العلم فبين سفيان بقوله طلبهم إياه نية كان أراد أن يبين أن مجرد الطلب في حد ذاته يعد نية ولكن هذه النية أيضا وإن كانت هي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 نعم ومجرد انه مثلا خرج من بلده <تصفيق> او خرج من مكانه كي يذهب الى مجلس العلم او كي يجالس العلماء هذه تعد نيه في نفسه ولكن ياتيه الشيطان فيدخل عليه ما يفسد هذه النيه فعلي ان ينتبه لهذا آه.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 أنه قال إن الرجل وفي حديث وفي رواية قال كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى فيأدى عليه العلم حتى يكون لله عز وهذا إذا كان علما نافعا يعني قد يبدأ الرجل طلب العلم ولم يستحضر أنه لله أو قد خالطت نياته بعض الآفات فإذا وفق إلى العلم النافع هداه هذا العلم هذا العلم النافع أو كان سبباً في ان يوفق إلى النية الصحيحة وإلى أن يعلم المراد والقصد من طلب هذا العلم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 والتي تكون سببا في قطع الطريق على طالب العلم أن يكون قصدهم من طلب هذا العلم حب الزعامة أن يكون قصدهم من طلب هذا العلم حب الزعامة وطلب الرئاسة وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا في حديث يستفاد منه هذا وما قد درب عليه البخاري في كتاب الأحكام باب ما يكره من طلب الإمارة أو من الحرص على الإمارة وأخرج بسنديه من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه والآله وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة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 إذا حرصت على الإمارة والزعامة في العلم فتلت إلى هذه النية آه. ولم تعم على طلب العلم وإذا لم تحرص على هذا أو نلت هذه المنزلة منزلة الرئاسة في العلم دون حرص عليها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 بأن تنا بأن تنا الدرجات العليا ولكن لا تحرص على الزعامة في الدنيا ولذلك صدق الشاعي رحمه الله لما قال من طلب الرئاسة في غير حينها لم يزل في ظلم ما بقيه لم يزل في ظلم ما بقيه أخرج هذا أبو علي الحسن ابن حمتان في جزء له بعنوان الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وجزء الحديثي طبع السنوات الأخيرة أخرج هذا عنه أبو علي الحسن بسنة صحيح عن الشافعي من طريق ابن خزيمة عن إبراهيم المزني عن الشافعي سند كله أئمة علماء وأيضا أخرج أبو علي عن الشافعي أنه من طلب الرئاسة فرّت منه من طلب الرئاسة فرّت منه وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير تأتي جملة من الآثار والأحاديث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 لما لا نعلمهم واسالون ينفعني واياكم هذا المجلس وان يجعله خزجه لنا يوم القيامه لا علينا وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم